بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواه بخشنده مهربان الحق روجي دوایی ملحق تیبه او راجه وما ادراک ملحق تو تو زانید كذبت ثمود وعد بالقارعة. قالي عاد ثمود أو رجاء بدروزاني كذلا داد خرپنة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إنذا قالي ثمود لنا وبران بنعتيتشز ورجورة. وأما عاد فأهلكوا بريح صبصر عاتية. وَقَلِي عَادِيَجْنَةَ وَبَرَأَ مَبَاتِي سَخْتِ سَادِي بَتِينِ بَجِرْمَةَ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَاتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ حاو تشاو هشتر بابو تان نا ما كذبني لو ما ويات بينا لقد نوين برهما غير بيدراونيا بو هیچ کس فهل ترى لهم من باقيه ا يكذبين لو ان كما بيتوا وجاء فيعاون ومن قد او دانشتوان لو ده هات سره وجير بوكان هات بگناه خرابه وا فعصى رسول ربهم فاخذهم اخذ الترابيه وبفرماني بيغمبري پروردگار يان كرد او ساگرتني بغرتني چيزور سخت لم ما طغى حملناكم في الجاريه براستيء مكة كأيوتوفانسر كود باتيركاني أيومن هالجلكاشتيدا أيبيبرواياني مكة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا عليها تا تأمكر دواب كينبيرها نروب أيوة ولا جوي قري جوي قريه شيتاجيشتو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إن ذاكاتك فوكرا بكرنادا بتاقفو كردنيك وحملت الأرض والجبال فدكت دكه واحدة وزويو شاخ كان هل جيران بزار يك درام بيكدا وتختكران فيوم وقعت الواقعه او رجر داوي جورر ددات وين شقه السماء فهي يومئذ وهي واسمان لدبه واولوا راجدا سست بكلكا والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه وفريشت كان لك ناري ولو رجدا Hac Friz tahtı perverdikarı tohaldırır, lejür hamu Friz takanı trawa. Yüce Allah, günlerde gurur edenler, Allah'tan korkmazlar. Allah'ın Raja'dan beri demiş, "Küçükler, hamutan nişandır. Hizmet edenler, pahalıya tembihlenir." Allah, "Küçükler, Allah'ın Raja'dan beri demiş, "Küçükler, hamutan كتابية. او سا أو كسي كنامي كردويدري دستي راستي مكان نامكم بگرنو بيخوينو إني ظلنت أني ملاق حسابيه بيقو من خم خومدم زاني كتوشي أمله دبم فهو في عيشة الزاضيه أو كسالجياني چي فسند دادبه في جنة عالية La bahşteki berzda, Kutuflu ha daniye, Kimiwi nizik dastı, Kulu ve şrabı hani, Bıma aslaftım fil ayiâmıxaliya. Payında utret, Buxonu buxonu, Nosh tambe, Bahoyu ot sakana ve kala rujani وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيه. بلام أو كسيكنا دستي سفي. ضل خوز جهرنا مم ولم أدري ما حسابيه. ونمزان يا تي سرنا يا ليتها كانت القاضية. خوز جمرنا كم يجزاري ما أغنى عني ماليه سامانكم هيت قازان جيبينة گياندم هلك عني سلطانيه لدستم تسود صلاتكم خدوه فغلوه انزابة ساوديراني دوزغ دوتريت زندير بکنه دستو گردني ثم الجحيم صلوه لقاشان ببن بودوزخ 20 ثينن لدوزخدا ثم في سلسله درعها 70 ذراعا فسنكوه ان ذا بزنجيريك حفته غزيب بسنوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم او برواي بخواي گورنه ذكرت ولا يحض على طعام المسكين وهان هنيك سينددا بخوراكدان بهجاران فليس له اليومها هنا حميم امر اويج ليره ندل سوزي تشيه يار متيبداد ولا طعام الا من غسل ونخداك مقل تشيمو زوخاوي زستيدو زخيان لا ياكله الا الخاطئون ككذبنا اخوات غنه بارن نبات فلا اقسم بما تبصرون جاسفن بوشتاني كدام بينا وما لا تبصرون وبوشكنا يا امبينا انه لقول رسول كريم بأجمن أم قرآن فرمودي روان كراي تبرز جوريا الأخوة بوتان ديني. وما هو بقول شاعر قليل لما تؤمنون وأم قرآن قصي الشاعر نيا زور كمبروادهن بقرآن ولا بقول كاهن قليل لما تذكرون وقصي فالتينيا زوركم بير دكنوا تنزل يرب العالمين ام قراننا الرا وتخوار ولفروردگار ولو تقوا علينا بعض الاقاويل اگر محمد صلى الله عليه وسلم بدم ايه موهند اوتي لا أخذنا منه باليمين. بأجومان إيه ما بدست خومن تولمان ليدسند. ثم لقطعنا منه الوتين. لباس عن رج دليمان دبري. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكزل إيه ونيدة تواني برجري لبكات. وإنه لذكرى للمتقين. ووبگومان ئەم ام قآە ئاگاري و 15 بۆ پارسكاان وإَِّ لا نعلمم أنن مِكمكَذذبين ووبگومان ئێمە دەزانين کەهێن دكتان قرآان بدرودزانن وإِهُ لا حسرةٌ على الكافرين وبێگومان ئەم قآانههوي فشماني ببرواانە واننه لحق اليقين وبراستي قران راستو درستا سبح باسم ربك العظيم كوات اي محمد صلى الله عليه وسلم توش شيادي يادي پروردگار گوري